ثلاثة. استمع على الحوار الآتي وقرأه ثم اكتبه في دفترك ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ ما أهمية المهنة في الحياة يا عمر؟ المهنة هي عبارة عن مجموعة من المعارف والمهارات وماذا تفكرين أنت يا ليلى؟ بالنسبة لي يتم اكتسابها من خلال التعليم والخبرة العملية وأنت يا عمر ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ أريد أن أكون طبيبا يا أستاذي وأنت يا ليلى؟ سأكون معلمة في المستقبل إن شاء الله بارك الله فيكما